وَلَنقُذِفَ رَنَانًا لَّجَنَّ مَكَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ يُنلُ لا يَبْصِرُونَ فِيهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 117. يهدون بالحق وبه يعدلون 118. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 119. وأملي لهم إن كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْهُ وَإِذَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 117. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 118. من يضلل فلا هادي له ويذرهم في طضيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلي 118. وقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته 111. أسألونك كأنك حفي عنك، قل إنما علم ولكن أكثر الناس لا يعلمون